Sallimala sejdi na Muhammadin muhar, da bi dejti, da bi jih dajli na kohiri. Allah, ma ma nasina, da bi najti, da bi najti, da bi najti, da bi najti, da bi على جسامه تجيب في الموضحه فصاعدا محمد تعالى عقله في يا زيد انا ما على الانسان ان نمشي معنا مع ناحيه رودي اللي جري على في ساحه والله في مسجد عام للناس ما ضرهم هدا ما يكون على لل... للولي أنها طلبة القسامة تطلب لها 50 حلق من القريات من القريات والمجمع بياته إذن يطلب منهم 50 يحلفون لا يعلموا ولا ما يقبلوا وبعدها أرجع أجيالها منه منه منه منه منه ما هي منه من القسامة ومنه منه منه من القسمة بينهم قسمة تبقي عليهم؟ انا كان انا لا هذي خلبت فيها يرزم يمين ويرزم مال يرزم لازم يقع انا بريا اقول يدخل حضر منهم هنا والله سي خلاص اسكت على ما لي يقوم به ويحالوا القتل الحمد هم تعز لا هم وضعته غاال سكي في فيلم مبهت فصاعدا الوارد لكن مرخو بماده شخصيه او كان مو ضابط ها مو ضابط لا ما دمر واذا ما كان مدير ال امس اه زول اه طلعتها محادثه ما كان وكان احسن راي ما في شيء زمت ايش عاد سوف يتجربون محلق الكريه؟ ما دراء منهم نحلق الكريه؟ أعود الله، ما يجب أن يتخلق من هذي خبرك؟ أعود الله، ما يجب أن يخبر من هذي خبرك؟ قال ما يجب قال ما هو داري هكذا، نطلبه هالوارد يعني هكذا، طلبه هالولي، الولي الله، بل الإمام بل صليم بل صليم لا لا يصلي ما ولا المجني عليه هذا عدحي ولا الإمام هذا ما به لا عدحي ما به لا عدحي ما خبره ما جره ما قال ما هو عدها حقرا العين الولايات ما هي ما هي الوالد قال المنص الوالد وشكاله عارض ومن في حقه استماء بها الله تعالى الله تعالى الله تعالى مما يطالب بهذه الدولية؟ لا يطالب بهذه الدولية لا يطالب همام طالبا من ذلك الحاكم ولا يختار بهذه الدهر خمسين ها ما يختار ولو نساءا يعني لو كان الطالبين نساء لما المطلوبين ولو نساءً أو عفاء عنها البعض ولا مثلاً لو عفاء بعض الورثة فعد للبادي لهم واحد يطالب مرحباً. مرحباً. ولا يستبدل الطالب ويديه إذا مثلاً ناس على القسامة ووحد طالب يخرج يزديه ما تقول له واحد تقول له الكل عباء إذا ما القدل على كل الديام كل الديام لأنه على القسامة ايش يلعب مع النسا مع النتي لا قال ما نبالغ إذا اعضى عن الديه اه ما اذا اعضى عن, ما عن لا بعد أكتبوه. يعني يعني اذا اعضى عن الديه فايلا نسقط عنها النصيبه اسقط نصيبها اذا اعضى عن الديه يعني الذي مع فريقها كله اي طالب بالقسام طالب بالقسام فهيدا طالب بالقسام ما بدو لك بسديه او سامح فيها البعض فمن فسرهم كما قلت وجرح او جدارثره في اي موضع يستص محصورين غيره ولو بينه كريتين استوت فيه او سفينه او دار او مزرعه او نهر مثل والله حصل له جرح هل الموضوع حقنا فوت لا مش شرط يجوا عد اكثره لا يجوا ما عد به لا اعرف لا لا لا من داب من داب لا لا راي ولا, و... ولا راس لاي من هنا لا لا اعرف استماع يجوا عد الاربع راي من يوم على يوم ويكون الموضوع يختص محصوري السوق مع بلد محصور لا سوبل الناس يلا الشارع عبد الحنجه بها حاره اللي نعطاه اي ودي الشارع مفتوح الحين سوال انا ما بها ما هي محصوره الشوارع انا ما بها الناس يلا خلاص باقي باقي الشارع باقي ولا بين قريته بين مس يعني لا ما شارع لا ما ظل انت يا كريا وهم يا كريا في الوسط يقون بدن يا ابو لي هو لا مثلا بالمزرعه وبس لا داخل في لا على امشي ده بين مزرعه و بين كل واحد بين الدرس كده لا بين لا هو وش بسمه انا بس انا ساعده لهله المزرعه على اهل المزرعه انا علي ماجي الذي يختص به سلام الله سلام الحنا ايه هذا مكتور ببلا لا يختص خلما كتول ضروري جوف نوضح نادي نادي لو جوف البيت البيت جمع ايه ايه ايه محصول اه ايه بس ايه بس اه اه اه اه اه اه هني بديم رئيس الطلاب اي <تصفيق> <تصفيق> ده هي قرية اي ده هي قرية اي ده يقلل حصر ده يقلل وسفيده اذا وجد فسدين فالهسدينك كله من هو سفيده يرجع على اذا ما دروا من لازمنا نجريهم صاروا هاي على التجهزه دينها اذا كفر خلاص ما عاد يودي يختص ليه يودي درا فسيدي يعني ان شاء الله مو الدران قتل الطاغري هذا لازم نسوله الله اذا اكو ناس دي محل مختص اذا احنا مختص بحالات اذا هي اذا هو محجر الضاله يعني اعزنا اعزنا بريه هاي لا والله لا والله ما كلام مشكله خلينا مع واحد مزعوج هذا موتك زين اسطر جيو أمريك على الحاره الدار الدار اللي ناقصه شي اخلف ما انا بعده اخلف ما انا بديها يعني ما بديها لك على يعني بدي على واحد الحين ما تجيب بيت ما له داعي المسجد المسجد المسجد, المسجد. يقبل حق عامه الناس يمعهم حق خماز لا لهم مساجد مصلى يعني او جاره او كذلك العين المختصر اليوم يخص محصور ما هو خاص لو فاهم يعني مو الالعداد السكاني هذا كله ما عنده شيء والله كل ما ادري ما هم داري من هذيه موجود ومن الذي ما هم موجود واكثر كثوانه وطلع يعني اللي بالاصفه يعني اللي فيها الحصاد ماذا هم قال يا بترو هو انا ترى هنا يوم يضرب يوم جاءوا والدي اخبرك يا هوى يا هوى لا هو قال يا هوى يا معروف بس ادهم واحد واحد المثنيين لو لا قال او دارت او مزرعتنا او نهرنا هذا هذا ست نوهال باس دارا ندرسينه في الجماعه بكاء دارا بعد دراستها على الغرض بعض قوانين هذا جهورات سبينه سبينه يستنص كبيره سبينه بيو فيها ضغط فيها على على الزوارق ما عاد صابريك ولو احد ما يقدره للزورق ولا الباص ولا السيارات لا يا باص هني بده يدخل الباص غيره هلا مو تحت المقعده ما بعنا انا ركبنا بدتي وين بده يلزمنا كسامتي لا ما معقوله انا ندخل ما يسبوا والله مو في طنب ثاني لا خلص صار خلص يدخل واحد غيره <تصفيق> الذم لا يدعي الوارث على غيرهم لا او نهر ما اشتهى فنه ما بين الماء ما ارزم قسمه كان قاتل ورم يدعي الوارث على غيرهم اذا ادعى على واحد والله على سمعي انا غضب في ديري لا خزنوني يا ابني بس الشيء قاتلنا هذا تذكر صدق الله الدار ابي انا اتحدث هنا الدار ما في يقتل ولا المزرعه و... لكن راح ينراه بينه في الليل الله اذا رايو فيه ما يدلل مزاده مع ابو عبد الحميد ازرع راحه لا درو نهمت نز ولا طعن ولا شيء بيعملوا هذا روبرت ابى رافي هذا طاعات الله يرضيه عنك تلاقي على غيرهم او معين هذا ايوه على معين يقول الف لا غراما يقول على ناس على ناس معين <تصفيق> كل لا يعني ولا <تصفيق> ما اخذ كشاف لا كتبت الالف لام غرمه انه بريء اذا سقط من عقبه هنا بتغرفوا فبالاهوان يختار من المستوطنين الحاضرين وقتل 50 ذكورا مكلفين احرارا وقتل قطر يوم موجودين وإهداد الله من حين قدر وخلاص وخلاص الله ليه حين قال وقتردك يوم حاضرين وقتردك لا جمعة وقتردك لا مقايبين فلا جمعة قال إلا هريماً أو مدنفاً شابه كدوه حالة حالة والله مريض ما عجادة يزبر فلا يحل القول موجود واحد مكسر اختارهم ايه من الخمسين واقتل ايه اختارهم بالحب بالحب ايه لكن يراهو جيه كلها جيديه وكسر لا لا او شو ما هو راي. راي. راي. ما هو سابر انه يشارك اوه ان لا بايزبري اخطر اخطر اخطر اخطر لانه ما المفروض الله على الذي يفعله ولا لا كي لهم ما هو سابري دعمنا للغاية لو كيفما طلعي اختار <تصفيق> لا يجيت بشكل ديانا غاية وقت القدر اثمان زمليش آخر يحددها الخمسين خمسين تبو بي منطقة دي كبيرة <متحدث> بي شارع بي <في> سنة ناو يختار للخمسين أنا ما هو واحد خريش تيه لقدانا ستها لأدراك محال الله اختار ديهم. لا دعم زياده ولا هم اقل لي اختار 50 وخمسه يرد عليهم كذا دعم كذا لا ما عملت جرام زياده لا ما قتلناه ولا علمنا قاتله ويحبس الناكل حتى يحلف يخلص السجن بعدين ما يحل ولا راي قدرنا هلقا اذا ما حل قل بادين بادورها هي راحه راحه ها الحل دابا راح ندورها ديرها بعدا ان شاء الله ساجل انا دابا ما عنديش انا غير باغي نقولوا كون دا جو اللي مخليني ما عندي ما له قاسه ما بقى زرعه انا دابا انا ما تحملش استاله دي استاله طيبين اللي عندهم ماو غازمين يعني يقدروا بعضهم يدوروا من بعد ويكرر ويكرر على من شاء يكرر اليمين على من شاء قد يمكنك سبعة الهدفة عندها جيو عنها قينا أجوب لا خفو ما علمنا عندها الأمر ما أعلم كذلك حتى أن تجعل خفر من فلانيا لا ولا علمنا كذلك فألس ما بجريوه علمنا ما شكونا بجادر ولا أنت بجيوش جعلنا قيناة قال حتى ويكرر على من شاء إنك أسوء ويبدل من مات ذا يجاوب عيّا ورجع مات واحد منهم بيبدلوا كل الله تعذر مع السبب كيف تكرروا عني؟ دام ذا يجاوب بها أربعين مهم الأربعين في هذا العشرة الزائدة على من بده من الأربعين يزيدوا ذلك مرة يا دوزايد 50 زينين داخل على نعت على البحان هذا اسبوع ولا من انا ولا تكرار مع وجود الخمسين إذا بدأ وجود الخمسين لا يقول لها تنبهب لذولة الاربعين لا ما بلا يختار خمسين ولو كراظم ولو هو هو الله والغرماء أهل وقريب وبانها بلا تقول لها العجراء يقول لك ما يغالك خمسين ما يسبب ما بلا يقول لك خمسين إذا قد يغالك خمسين تعددت هالله لو مجني عليه يتولوا لكل مجني عليه خمسين والله واحد, واحد جاءوا فيها أقوى بالتعدد تعدد مع كل جر اه جام فيه موضحة وفيها جائفة وكذا وفيه نا يتعدد على خمسين ولو واحدة حيالة تعدد لو بدي خمسين بدي غيرا ها <أه> مبلغ 50 في جراحه خير تعدد الاغصان عليه يقولون صحيح 10000 في شارع العنين ها 10000 في الزامل 12000 12000 بعد الاسبوع امس مع 14 صدق امس كان 14 نكمل عادي في 10 ريال رشيد يا صغير اذا تذكر ماسي المسامع بسي دي بعد هذه بعده ارجع على العواقل يا مالو انا ودي نزاح عين شكلني قطره زين زين اي هذا رجع على رجع على 20 كل شهر يجي على السياره السياره هي ما بلا ما, ما بلا <تصفيق> طبيعه فاعل طرحت جمال جمال ضاعوا في